يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله التجنس بجنسية الدول الكافرة لاجل طمع في الدنيا هل يعد من التشبه؟ أشد من التشبه تجنس بجنسياتهم يدخل تحت حكمهم تحت حكم الكفر ويسري عليه نظام الكفر هو أشد من التشبه نعم